بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان إن فتحنا لك فتحا مبينا أي محمد صلى الله عليه وسلم بيقمان اي مسل كوتنيا چي آشكراما پيدايت كري كوتني حديبيا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتمّ نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً. تأخوا خوش بدل تبان كاني رابردو داه توت ونعمتي خويب تواي برجد وراي جاي الراس تدنيشان بدات الله نصرا عزيزا واخواسرد بخاد بسركوتين يشبالادستانا هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكما خوازتك أرامي دابزند وتنودلي إيمان دارا تأيمان تا يان زيادة بكاد لقل أو إيمانك هيانا تنهاه هي خواي سر بزاني أسمانك زوي وهمي شخوازان کار درستا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وينكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما Ta piyawanu afretani ba vardar baba tabahştanek, karubarı kâmbajiri anda durvat, bahmi şeyiti aydadam yen nwa, ve taal günahı kâni an xoş bebet, ve an والمشركين والمشركات الضاننين بالله یا وانو افراطانی ها وبش پیدا کری گومان برانی خراب دربارای خو اولنا و ثونیت سا وروانی د کن بو ایمان داران هر بسره خو یاندا دیت واخوا خشم لی گرتونو نفرین لی کردونو دوزخی بو اما دکردون الله عزيزا حكيما تنهاه إخوآي <تصفيق> كانوا زبي وإخوآهم الشباب لا دستي إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا نذيرا. <تصفيق> براستي أي محمد صلى الله عليه وسلم توما النردوا. باشايتو مجددرو ترسينر لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وتسبحوه بكرا واصيلا بو اويبا واربخوا بيغمبركاي بينن وفشتواني ليبكنو ريزي ليبكرا وتسبيحات خوابك ببيانيان إيواران دا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجر عظيما براستي أو كساني پيمان ددن بتو اي محمد صلى الله عليه وسلم بيگمان اوانه پيمان بخوا ددن دستي خاله صدستي اوانه ويا زاهر كس بيمانك ايش كان او بيگمان او بيمان ايش كان دنتن ها زياني بو خويتي هركس يفى بكاد بو بيماني كداويتي بخوا أول مولا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفظ لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بزوئی پیددالين او عرب دشتة چياني کل غزا زمابون سامانو خوخيزان من مشغول کردین نهان هجبين بو لبر او داوائي لبردن من بوبكا اوې بزمان یاندیلین لدیل یاندانیه بلې ځه چې لبرام برخوا د هیچی بدستبوته اگر خوا ځانې چې بوتم به یا سودو قزانځ چې بوتم به و انې کډیلین بلکوه خوا آګا دار به هرچی کډې کن بل ظننتم ان لې یقلب الرسول وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا بَلْ كُوَا قُمْآنتان دبر كپیغمبر وایمان داران ناگرن وبونا وكسوکاری خویان بیزداری وشهد دبن او گمانه لضلتان دارازن رابو یو وگمان خرابتان دبر وبراستي اي لناودة. لناو ومن لم يؤمن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّنَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَهَرْكَز باور نهنا ب بخواو بيغمبركي او وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء و كان الله غفوراً رحيماً أسمان كانو زويد تنها ملچ خوايا لهركس کس خوش دبیت سزای هركس کس اجدادات کبیو لتاوان باران و خوال برده سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لا تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فس يقولون بل تحسودوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قلنا بأجمان بزماوان لغزادلين هركاتنا مدينة درسون بوجرتني دسكوت كانوا غنيمت لمن جرن باشون تان كвин دانيو التيخوا كدسكوت كانوا خيبر بجداران حديبية بجورن أي محمد صلى الله عليه وسلم بل هر چیز نابیشوین مان کون چون که پیشتر خوا دربارتان هر وای فرموا ان زادو اتر دلن وانی بلکو حسودی به امدبن وانی من الاعراب ستدعون الی قوم اولی باس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 ځا اگر جوړایل بن خو په اندادات پداشټه چیزور بش هر وګ لهو په سر ليس ولا ولا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 ديبات بهشتانك كروبار كان بجيريان دادين لقد رضي الله عن المؤمنين اذ تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا سفن بخوا بيگمان خوا لو ایمان دارانه که پیمانی هم پیدا اید لجر درخت کدا حدیبیه دا خوا اگادار بو بووی و آرامی بوناردن و قاداش تیدانه و بسركوتن چن نزدیک که آزاد کردن خیبر بو و الله عزیز حکیما و غنیمت زور ک وَأَخْوَاهُمْ شَزَّالِكَارْبَزِيعَ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَلَيْكُمْ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَلَيْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا خوابلين پیداون کغنیمتی زور لبې باوران دگرن بوې ام غنیمتی خیبری بو پیش خستن ودستي خلچ مکی لتان کو تا کرد تا امروا داوب بیت بلقيق بو باور داران وتار بکات بورې ګای راست واخرى لم تقدروا عليها قد الله بها وكان الله على كل شيء وسندها غنیمت ره که هسته د صلات تانيه بسریدا به گمان خو اگایل همو یانا وخوا همیشه بسد هموش تک ده بتوانایا ولو قاتلكم الذين كفروا لو ولا نصيرا اقد اوانی کافرن زنجان پښندستي نه دکود هیڅ دوستو پښتوانې سنت الله الکې قد خلت من ولا تجد لسنه الله تبدلا اویا ساوبا وي خوای کبی ګما پښتری شروا بوو قد نابین دباو وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَغْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا خواهو ذاتي دستي كافراني لئي وكوتاكر دستي اي وشيلوان كوتاكر براي كوتني حدى بيا لنا وزرقي لا طاش اوي اوي بس اروان ذا زالكرد واخواب هرسي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا ان يبلغ محله وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذا المكّي كامبون كافربون كافر بون وبرقري كل زيارتي كعبي بيروس ونهيش قرباني وستنرا وكانت اللحودي بيدا بقى تشويني سربريني خوي خوازالي ذكردن بسر مكّة لو صالدا أقر بياو آفرتاني إيمان دار نبوايا لناو كافراني مكدا کا ای و نت اند ناسین پتان پی کوشتن زابه هو یا تاوان ده بون به او یبزانن تا خوا بی خاطربزای خو ی او کسای ک خو دی و بلام اگر ایمان داران او کافران be guman ka afrikaniyan da basazada ne shi sakhat id ja'ala alladhina kafaroo fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alanmu'minin walzamhum kalimat taqwa وكان الله بكل شيء علیمًا. كاتي <تصفيق> أوانيب بأورن دمارجيري أن خست دليانوا كدمارجيرين فامية. ذا خواج دنيائي وآرامي خوي نار دخواروا. بوبيا غنبر صلى الله عليه وسلم إيمان داران. وباور داران فابند كربوشيلة إلىه إلا الله محمد رسول الله. وأوان بوشيش ياو تربون وخوانيبون. مشتك لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا سوين بخوا بيجمان خوا او خوي بيجم بركة دي بو يبرعستي جرا وهنا يدي كوتبو يدلنيابن دسننا وكعبي بيروز أو بويستي خوا بآرامي وبترس سرتان تاشي ويا كرتان كردوت و لا دشمنا ترسن ذا أوي خوا دي زانة إيه نتان دزاني كخير لريكوتن دا يا وذيج لوا بريار دا وسركوتنية كنزيق بو أيوة يا كريكوتنية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره لي على الدين كله وكف بالله شهدا. خوا أوزاتك بيا غمبركينار دوا برينموني وآيني راستوا تابسر سرهمور يبازيج دا زالبكات.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 129. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا محمد صلى الله عليه وسلم بِغَنْبَرِي خوايا او باور داران اشكال قليدان برامبر بباوران تندو تيجنو لنيوان خوايا دابا دام دانبيني هميشة لكرنوشو سجد بردن دان بهرو دا بهرور زامندي خدادكا نیشانان لناو ثوان یاندا دیارا بهای زور سجده بر دنیا نو او ونمون یان د تورات دا و ونمون نشان و کو کوشتو کال ای گوا یا چکرای در کردبیو سوز بوبے ان ذات چکرکای بهس کردبیو قائم بوبے زالسر لاس چی خو رگ خوا بەڵێنی دا و بەوانەیان کەباوەیان و کردەوەی چاکەیان کردوە، بەلێ بردون و پادااشتی گەورە کە